كي يداوي جراحي لامضي الكفاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه طار عليه يبتغي القتل والموت مضان سلاحي كي يداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي ناولوني سلاحي كي اداوي جراحي ناولوني لامضي في طريق الكفاحي ناولوني فاني قد تعبت اني ومللت القعودا كبحد جناحي ناولوني فاني قد سئمت التأني ومللت القعودة كابحني جماعي كابحني جماعي ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وأناقي نجاحي ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير وأناقي نجاحي وأولاقي na wil ik het doen aan geen ellend, mijn adoel laat doen, gast en waaibaan. na wil ik قدوتي ورواحي ناولوني عتادي انا وقت جهادي في سبيل الإلهي قدوتي ورواحي قدوتي ورواحي <تصفيق> دوري وقات كل طوم وسافل كافر بلدود بل واريهم نطاحي ناولوني وقات كل طوم وسافل كافر بلدوت واريهم نطاحي واريهم نطاحي أجاهد كل وغد وفاسد أو لا من حقود لا يريدوا صلاحي ناولوني اجانب كل وعد نفاسد او لهي من حقود لا يريدوا صلاحي ناولوني صوت قدس الحبيب، إنه يستغيث، أطلق لي سراحي، ناوي لي أجيب. صوت قدس الحبيب، إنه يستغيث، أطلق لي سراحي، أطلق لي سراحي، ناوي لي أعين. إخوة الصادقين، من رجال الجهاد، وأسود البطاحين، ناوي لي أعين. اخوتي الصادقين من رجال الجهاد واسود البطاح واسود البطاح ناولوني الاق المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب شراحي ناولوني الاق المصطفى ورفاقي في جنان الخلود ويطيب شراحي ويطيب شراحي ناولوني سلاحي كي يداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاح